انتبهوا لهذا الحاجه يغفل عنها كثير من الناس ان الانسان ان الانسان ممتحن بجميع الاشياء بجميع الاشياء منذ خلق ادم كل انسان عبر كل العصور ممتحن او مبتلى بجميع مواقع من البلاءات والفتن منذ خلق ادم يعني في واحد يقول لك ايه مثلا زنا الجاهلية زنا الجاهليه وقعت في الجهلي انت ايه علاقتك به لا قائمة تبتلى بي الزنة نفسه لا ان يقر في قلبك ترضى ولا لا ترضى دماء وقعت في عصر سابق دماء وقعت في عصر سابق يعني قبل ما ان تولد بألف حصلت حصب الفتنة قتل يتقل في هنا انت محضرته كده انت بريء لا مش بريء تعرض عليك الفتنة مرة أخرى ازاي دين انت تعرف الحكاية فتقبل أو ترف تقبل أو ترف احديث النبي صلى الله عليه وسلم في الارض. كمان شهدها وانكرها كمان غاب عنها ومن غاب عنها ورضيها كمان شهدها يعني في واحد دلاتي مثلا مسألة تقع وحاجة وقعت مثلا هتلر قتل ناس كتير هتلر بالصلاة على النبي كده قتل حركة 55 مليون بناتها تسبب في قتل 55 مليون بناتها وانا معجب جدا باقي طي معجب انهي اعجاب انعب قرية العسكرية ويقولك انا شوف بس شوف اعمل ايه اليهود و... اللحظة انت تتحمل الدماء دي عادي اقول بس دولا يهود <تصفيق> يعني أه. تتحمل الدماء دي هي دي الفكرة انت ترضى تتحمل الدماء دي. يعني جيلك يعني انت تقبل انه يكون في كفك لك كفن هذه الدماء يقول لك هيطلع مثلا خد مليون اسير وهو داخل اوكرانيا وهو بتاع في الاتحاد السوفيتي سابهم من جوع ماتهم من جوع مليون واحد في, في, في وقت قصير جدا تتحمل هذه الدماء هي دي الفكره تتحمل هذه الدماء فانت لك كفن الإنسان يقول لك الإنسان في عافية حتى حتى يتحدث أو يفعل يتحدث أو يفعل فأما تتكلم هتحاسب عليه، يا أما ت ت تفعل يا تتحاسب عليه، يا أما أنا عقد قلبك أتحاسب عليه يعني عقد القلب لأن عقد حتى على فكرة من غير كلام أو عمل يعني عقد يعني يقر في قلبه يقينا لو قدر لفعل ومنها المعص ومنهم معص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا اربعه نفر في, في الرجل قبل الأخير قبل قال لم الله علم مال. فهو لا الله, حق ولا علم حق الله في المال فهو في المال فهو في المنازل واحد حاجة في من مال كل بالمال ده ولا حق الله ولا الله في المنازل ده الثالث النبي صل الله عليه وسلم الدنيا أربع النمط النبي الله عليه يقول إيه؟ ورجل لم علم ولا مال. عبيح جاهل وما يقدرش يعمل حاجه لو عايز يعمل معصيه ما يقدرش يعملها هيقول ايه جايلك اهو فانا فيقول لو ان معي مال فلان الثالث تفعلت به كذا كذا من الاسم هو فلفهم في الاسم سواء يعني يقول لك انا لو كان كذا كنت زانيت لو كذا كنت عملت لو كنت شكلنا دايما اقول ان الانستغرام والانستغرام وال... والتويتر وبتاع مش عارف ايه سهلو جدا انا على الناس فكرة التمني التمني يعني في دلوقتي ايه واحد بيقول لك ايه متفاوئ يقول لك شوف <تصفيق> والله حاسب حاسب على ايه مشكلة حاسب على قلبك انت لان فكرة انعقاد القلب لا يعلمها الله... الا الله عز وجل في الطاعات وفي المعصي ففي الطاعات حديث الرجل اللي هو قتل 99 نفسه او البغية التي رحمها الله عز وجل بدعاء الكلبة او كذا البغية دي مين قالك ان هي عملت كذا برحمة او خالص لوجه الله عز وجل هو الله عز وجل اخبر عمن عقد في قلب هذه البغية قال ايه فشكر لها فدخلت الجنة. دخلت الجنة بالكلب اللي سقيته دي. اللي هو رب العزة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المرأة انعقت في قلبها رحمة خالصة لاجه الله ان من عذاب يوم القيامة. وكذا اول من تسعر بهم النار. من اللي قال ان الشهيد ده كان لا يقاتل وجه الله ومن عقد في قلبه هو مراءة الناس. ده رب العزة اخبر النبي ان هو يأتي رجل مش رجل ده مبشر. هيجي ناس كتير مقاتلة في سبيل الله او كان يظن في ذلك في, يوم في الدنيا. وهو مش مقاتل مقاتله هالحاجه ولا ولا كان في سبيل الله يقول فيما كنت يقول قاتلت فيه وقتلت فيه هو يظن نفسه كده فالله اذا يقول كذب فتقول الملكة كذب ولكن يقال شجاع مقدام سيدنا ابو هريرة كان اذا روى الحديث لما روى الحديث ده اغشي عليه ثلاث مرات حتى يروى الحديث ليه لانه المشكلة انه على المحك على المحك هو بيقولك إيه انت فرحان بايه يقولك لا انا بصل او بتصب او بعمل شمطة رمضان او مش عارف بتاع فانت فرحان ليه وانت مش في الدنيا اه وش عرفك ان وقبل انا يعني انا وقبل انا وقبل او او واحد يقول لك واحد على معصية فيقطع لي بالنار يقول لك فلان والله لا يتقبل منه الله عز وجل ولا يتوب عليه الله وانتش سبحان الله عزيز؟ وبما بما ادرك من عقد على قلبه مما ادرك اصلا اصلا انه في علم الله انه في علم الله من اهل الجنة ده ده مش معنى انه تميين حلال وحرامه اي واحد يعمل حاجة وصف الاشياء ثابت يعني حقائق الأشياء ثابتة يعني هذا حرام حرام هذا باطل باطل دي دماء محرامة دي دماء محرامة فكرة انه ادخل الجنة لا ادخل الجنة ربنا يتوب عليه ولا ما يتوبش عليه سيدنا محمد بن سرين المحدث من التابعين شاف واحد بيسب حجاج بن يوسف فقال له يا ابن اخي تخدم على الله عز جل خلاص وحدك والحجاج بيخدم لوحده فحسب الحجاج لوحده وانت تحسب لوحده خلاص فلعلك. فلعلك تجد أقل جرم لك أكبر من أكبر جرم للحجاج ما واحد متصور إنه ما دامه يحشر مع الظالمين الذين يظلون أنهم ظالمين او باطنين أهُم حتى من الظالم ما دام ربنا يعذب دول ما دام يعذب دول يبقى خلاص مش عذبنا الله عز وجل يأتي كل واحد يأتي فرد فيعذب هذا ويعذب هذا ووأقتصص لهذا وخلاص لهذا واقتصاد من هذا واقتصاد من هذا عادي ممكن واحد واحد واحد قتل ميت نفس فانت تقول ايه بص مئة ناس ولا ما تمتش ولا حاجة أنا حتى ما تكونش الحمام ما ما بقتلش حد ولا فما فيش انت باري قد تعتل الله عز وجل بالكبر فلا تدخل الجنة وهو اجاء بمئة نفس ومسلم بس فيه قتل دماء معصومة وحرام فالله عز وجل يقتله بكل قتل قتله ثم يدخل الجنة ثم لا يدخلك الجنة أبدا ليه لأنه الكبر يمنع من يدخل الجنة فقد يكون هو قام بذنب الذنب ده له ما يكفره وأنت في قلبك ذ habits